فَأَذَلَّهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِهِ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُهُمْ عَلَىٰ مَن يُعَادِيهِ ۚ صَدٌّ لَّقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُنَبِّئُهُم وَيَقُولُ بِهِمْ وَإِنْ تُبْغِ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان ي مَسَجِدَ اللهِ شَهِيدًا عَلَى أَنفُسِهِم بِالكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ عمرو مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله ففعله أَجَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَإِمَامَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهم والله لا يهدي القوم الله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 وأولى